أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وديء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم أتكم رسلا منكم؟ وقال لهم خزنة غا ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرون لكم لقاء يومكم هذا. قالوا فلا ولكن حق قد كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا اذواب جهنم خالدين فيها تبث سموا المتكبرين وسيق الذين استكبروا بهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوا فوفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبة فذقواها خالدٍ وقالوا الحمد لله صدقنا وحده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين